من ا لقد ل الرحمن الرحيم الحمد ه <تصفيق> شرعنا في الدرس الماضي في موضوع تعدد الطلاق ب ن ي ة العدد وذكرنا عددا من الصور التي يمكن أ ن ت ر د في هذا الموضوع فتكلمنا على ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى وهي ما إذا وحد لأن الطلاق ل أ ن ذكر ل ف ظ الطلاق م ر ة و ا ح د ة ك أ ن قال أ ن ت طالق ونوى عددا وقلنا إ ن ه يقع العدد الذي نواه كذلك لو قال لها أ ن ت طالق و ا ح د ة ونوى عددا ف إ ن ه يقع عليه طلاق واحد وذلك ل أ ن ه تلفظ للفظ ا ل و ا ح د ة ونوى العدد واللفظ اقوى من المنوي فيؤاخذ بلفظه وذكرنا استدراك ا ل إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافعي ب ص و ر ة وهي م ا ل و قال أ ن ت و ا ح د ة وناو عددا قال ا ل إ م ا م النووي ف إ ن ه يقع المنوي هذه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن يذكر لفظ الطلاق م ر ة و ا ح د ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي م ا ل و أ ر ا د أ ن يطلق زوجته فقال لها أ ن ت طالق ثلاثا إ ل ا أ ن ه قبل أ ن يتم ك ل م ة طالق ماتت ا ل م ر أ ة ك أ ن قال لها أ ن ت طالق فماتت قبل أ ن يتم الرجل ك ل م ة طالق قلنا إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا يقع على ا ل م ر أ ة شيء ل أ ن الطلاق حينما خرج من فمه لم ي ص ا د ق محلا فليس للزوج و ل ا ي ة على ا ل م ي ت ة و أ م ا لو قال لها أ ن ت طالق إ ل ا أ ن ه قبل أ ن يقول لها ثلاثا ماتت وكان يريد أ ن يقول لها ثلاثا قالها أ ن ت ط ا د ق قبل أ ن يقول ثلاثا ماتت ثم قال ثلاثا ف إ ن ه يقع عليها الثلاث ل أ ن ه لو لم يتلفظ بها ونواها ف إ ن ه ا تقع ف إ ذ ا تلفظ بها فمن باب أ و ل ى هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة التي تكلمنا عنها أ ي ض ا أ ن يكرر ا ل م ب ت د أ والخبر ولكنه يكرر, يعني أن يكرر المبتدا ط ل ا ق يعني والخبر ثلاث مرات في ق و ل ه انت طالق أ ن ت طالق و أ ن يجعل فاصلا ما بين الجمل الثلاث وفي هذه ا ل ح ا ل ة يقع على ا ل م ر أ ة ثلاث تطليقات إ ل ا إ ذ ا كان يريد بالطلاق الثاني والطلاق الثالث أ ن يؤكد الطلاق ا ل أ و ل ف إ ذ ا قال أ ر د ت بقولي أنت ط انت ل ق أ طالق أنت ط طالق, طالق. اردت ل ق أ ب ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ل ث ة توكيد الطلاق ا ل أ و ل ف إ ن ن ا نقبل منه هذا الكلام ف إ ذ ا لم يرد هذا و إ ن م ا أ ر ا د استئناف الطلاق أ و أ ط ل ق ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقع على ا ل م ر أ ة ثلاث تطليقات و إ ذ ا قصد ب ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة توكيد ا ل أ و ل ى أو قصد بالثالثة تأكيد الثانية فإنه يقع على المرأة على طلقتان وأما إذا قصد بالثالثة تأكيد يقع فإنه ولهذا أ م ا إذا ا قصد ب ث ث ا الأولى ل ة تأكيد فإن هذا لا يقع ص فاصل ح لتحلل المؤكد والمؤكد بين ب و ل ه أنت طالق الثانية يقع على ا ل م ر أ ة ثلاث تطليقات ص و ر الرابعة ة ا ل ت تعرضنا لها لو فهي ما ل ل ز و ج ه أنت ط انت ل وطالق وطالق لم ق و المبتدأ يعد إ م ا قالها أ ن طالق المبتدأ والخبر ثم قال لها وطالق وطالق وطالق ه ن بينما إذا كانت ا الوضع إذا المرأة أو غير كما يختلف و م و أو موطوئة ة غير م ك ي خ ت ف في الصورة التي ب ل قال ل ه ا فإذا ز وطالق ج ت أنت ه وطالق وطالق يجوز يؤكد له أن يؤكد ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ث ا ل ث ة أ ن يقول قصدت بقولي انت طالق وطالق وطالق ر ا ت ب ا ل ث ا ل ث ة توكيد ا ل ث ا ن ي ة فيصح ويقع على المراه أ ة ط ل ق ت ن ن و ل ك طلقتان ة بالثانية الأولى واو وقلني إن الواو وقلني بوجود أن عطف ق ل فالاطلاق ل م غ ا ا ي ر ة ث ي غير الثاني توخيد الطلاق الأول وبناء على ذلك فلو قال قصدت بالطلاق الثاني توكيد الطلاق الأول على ذلك فلول قصدرت فانه يقع على ا ل م ر أ ة طلقتان ولا يعتد بنيته ب أ ن ه أ ر ا د التوكيد هذا في الظاهر الشرع و أ م ا فيما بينه وبين الله تعالى ف إ ن ه يقبل وهذا قلنا الصورة الثالثة الرابعة هذه والصورة الثالثة هذا الكلام الذي ذكرنا هو في المرأة الموطوءة وأما لغير الموطوءة هذه هذا لها الذي ذكرنا إذا قلنا الثالثة الرابعة الثالثة الكلام إنما المرأة بالجثة قال طالق وطالق وطالق لغير أنت في أ و قال لها أ ن ت طالق أ ن ت طالق انت طالق ف إ ن ه في كلا الحالين لا يقع على ا ل م ر أ ة إ ل ا ط ل ق ة و ا ح د ة وذلك ل أ ن ه ا غير مدخول بها و ا ل م ر أ ة التي لم يدخل بها زوجها لا تجب عليها ا ل ع د ة ف إ ذ ا قال لها أ ن ت طالق فقد بانت بمجرد قوله لها أ ن ت طالق فحينما قال لها في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة أنت لم يصادف الطلاق الثاني طالق يطادف الطلاق لم محلا وكذلك لو قال لها أ ن ت طالق وطالق وطالق ف إ ن ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة لم ت ص ا د ف محلا وبناء على ذلك فلا يقع على ا ل م ر أ ة إ ل ا طلاق واحد و أ م ا ا ل م و ت و ة ف إ ن ه ا فيما قال طالق دخلت العدة أنت فلما قال أ ن ت طالق م ر ة ثانيه ة ح ق ا لحقها ل الثاني لأننا ذكرنا في الدرك الساجق في الكلام على ا ذكرنا ق في في م ب ث الولاية المرأة العدة تعتبر فراشا للرجل ل في بأن تعتبر ح الطلاق و و ي ت الثاني ر ث ا ن ذ فإذا ا كان الطلاق رجعيا فإذا قال أنت طالق طلقت ودخلت في العدة فإذا قال أنت طلقت ودخلت لا وأنت طالق مرة في وأنت ة ترون قال هذه ا ل ك ل م ة م ب ا ش ر ة بدون فاصل أ و تخلل فاصل وقالها م ر ة ث ا ن ي ة أ و قال لها اليوم أ ن ت طالق وقال لها غدا أ ن ت طالق وقال لها بعد غد انت أ طالق ففي كل الحالات ت ق ع عليها ثلاث تطليقات ل أ ن ا ل ط ل ا ق الثانيه ي ل ح ق ا كالطلاق ا ل أ و ل وهذا في ا ل ط ل ا ق م ن ج ز و أ م ا إ ذ ا كان الطلاق معلقا ب أ ن قال لزوجته التي لم يدخل بها إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق وطالق ثم دخلت الدار فانه إ ن ه ه يقع ي ع ل ط ل ق ت ا ل أ ن قال وما وقع الطلاق وما الآن علّق دخلت طالق وإنما الدار فأنت دخلت كأنه يقع ن ف desenvolوبت دخلت الدار ت عليها ا ل طلقتان معا أما لم التعليق قال لها أي التي لم يدخل بها أي لو يدخل سورة في قال لها إن دخلت ان ل د ا ر ف أ ت أنت تجمع وتشjalق طالق طالق طالق وطالق لمطلق المعطوف لها الواو الجمع ما والمعطوف بينهما في العامل فحينما قالها لم يقل عليه ثم بين في إن دخلت الدار فانت أ ن ت ط ل وطالق كأنه قال لها أنت طالق طلقتين فإذا دخلت الدارة عليها الطلقتان الواو للجمع ولكنه لو قال لها إن دخلت ق وقعت فإذا الدارة كأنه أنت أ إن ف طالق ثم طالق ك أ ن ه قال لها س أ و ق ع عليك ط ل ق ة وبعد ذلك طلقتان أ خ ر ى فحينما دخلت الدار وقعت عليها ا ل ط ل ق ة ا ل أ و ل ى فلما وقعت عليها ا ل ط ل ق ة ا ل أ و ل ى بانت ل أ ن ه ا ليست مدخولا بها ولا عده عليها ف ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة لم تصادف محدا واما ص و ر ة ا ل خ ا م س ة فهي ما لو قال لموسوعه انت طالق ط ل ق ة مع ط ل ق ة أ ن ت ن ا يقال ان يقال ا ق ا ل ا ق ا ل ان يقال ان يقال ق ن يقال ان ي ق ا يقال ا يقال ان يقال ان ق ا ل ان يقال ان ي ا ل ان يقال ان يقال ان يقال ه ا ل ان يقال ان يقال ان يقال ان ي ق ا ن م ا ل ا ق ا ل ان يقال ن يقال ان يقال ق ا و أ و ق ع ل ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان ق ا ل ا ي ل ان يقال ا ق ا ل ان يقال ان ق ا ل ان ل ى ا ل ت ن ي ق ي ب ه ي م و ل و ن ة ب ا ل ن س ب ة لها ا ل ن ت ي ج ة و ا ح د ة سواء قلنا وقعتا معا أ و قلنا وقعتا على الترتيب ولكن الحكمه يختلف ب ا ل ن س ب ة لمن لم يدخل بها قال انت طالق ط ل ق ة مع ط ل ق ة أ و قال انت طالق ط ل ق ة معها طلقه الاصح عند أ ص ح ا ب ن ا أ ن الطلقتين وقعتا معا وقيل عندنا قول ثان ي قول ضعيف ب أ ن الطلقتين لا تقعان معا و إ ن م ا تقعان على الترتيب وليس على ا ل م ع ي ة وبناء على ذلك لو قال هذا الكلام لمن لم يدخل بها قالها أ ن ت طالق ط ل ق ة مع ط ل ق ة أ و أ ن ت طالق ط ل ق ة معها ط ل ق ة ف إ ذ ا قلنا ب ا ل أ ص ح عند الجمهور ب ا ل ن س ب ة للموسوعه إ ن الطلقتين وقعتا معا ف إ ن ه يقع على هذه ا ل م ر أ ة التي لم يدخل بها يقع عليها طلقتان و أ م ا إ ذ ا قلنا إ ن الطلقتين وقعتا على الترتيب ب ا ل ن س ب ة للموطوءه والموطوءه لا خلافه كما ذكرنا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ت ي ج ة عندها أ م ا ب ا ل ن س ب ة للتي لم يدخل بها إ ذ ا قال لها أ ن ت ص ا ل ق ط ل ق ة معها ط ل ق ة ووقعت الطلقتان ي على الترتيب ف إ ن ه ا لا يقع عليها الا ط ل ق ة و ا ح د ة ل أ ن ا ل ط ل ق ة ا ل أ و ل ى حينما وقعت بانت فلما وقعت ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة لم ت ص ا د ف محلا ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولو قال ل م و ت و ئ ه انت ط ا ل ق ط ل ق ة مع أ و معها ط ل ق ة أ خ ر ى فتنتان وكذا, وكذا غير م و ت و ئ ه في ا ل أ ص ح والإمام دائما الفقهاء النووي وغيره حينما يذكرون حكما متفق ا عليه ويعطفون عليه حكما آ خ ر بقولهم وكذا ف إ ن هذه ا ل ع ب ا ر ة تشير الى وجود الخلاف ل أ ن ه لو لم يكن هناك خلاف لقال لو قال لزوجته و قال ل أ ي سواء اكانت م و ط و ة أو ك ا ن ت غير م و ط و ة و ل ك ن ه أولا موطوئة وهذا لا خلاف فيه بالنسبة للنتيجة حكما ذكر فيه ا ل م ر أ ة ا ل م و ط و ء ة لا يهمها ان وقعتا معا أ و وقعتا على الترتيب ولكن الخلاف ي أ ت ي في غ ي ر الموطوءه ولو قال اي رجل ل ز و ج ت ي أ ن ت طالق ل قبل ة ق فلقه أ و ف ل ق ة بعدها ف ل ق ة فيقع عليها أ ن ت أ ي ض ا فلقتان في الموطوءه و ب ا ل ن س ب ة لغير الموطوءه يقع عليها ف ل ق ة و ا ح د ة وهذا لا خلاف فيه لأنه قال أنت طالق طلقة قبل أنت الطلقه معناها هنا نقر على الترتيب في وقوع الطلاق وبناء على ذلك تقع عليها الطلقه الاولى والطلقه الثانيه لا تصادف محلا ولو قال انت طالق طلقه بعد طلقه أو, قبل او قبلها طلقه فكذلك الوضع هذه الصوره الخامسه الصوره السادسه ان يذكر لفظا يحتمل معنيين فكيف يكون الحكم في هذه الحاله وذلك كما لو قال لزوجته أ ن ت طالق ط ل ق ة في ط ل ق ة لم يقل لها طالق ط ل ق ة مع ط ل ق ة و أ ن ت م تستغربون من هذا الكلام ا ل آ ن نستغرب نحن من هذا الكلام هذا الكلام ص ي غ في الماضي للناس وقد كانوا يعرفون ل غ ة العرب ويتكلمون ب ل غ ة العرب ف إ ذ ا أ ر ا د الرجل أ ن يوقع الطلاق على زوجته أ و ق ا ع و ا عليها ب ل غ ة التخاطب وهي ل غ ة العرب والناس يتفننون في عقودهم وفي ايمانهم وفي نذورهم وفي طلاقهم ومهما حاول ا ل إ ن س ا ن ضبط قواعد الايمان والنذور والطلاق والعقود ف إ ن ه رغم كل هذا يجد بعض الصور التي لم تخطر له على بال ه أ ب د ا ً ا ل إ م ا م أ ب و ا ل حسن الماوردي وهو من كبار أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين أ ص ح ا ب الوجوه ا ل م ت أ خ ر ي ن في المذهب متوقعه ا ر م ئ ه و م ن ا ل ه ج ر ة صاحب أ ك ب ر م و س و ع ة في الفقه الخلافي ومن كبار أ ئ م ة المسلمين الذين لا ينكروا مكانهم يقوص ل ن ف ت كتابا في المعاملات وجمعت فيه كل ما يمكن أ ن يخطر بباب بشر من أ م ر العقود وما ي ر ج عليها من ا ل أ ح ك ا م والنقود وبعد ذلك ظننت أ ن ن ي عملت عملا ما عمله احد قبلي ولن يعمله احد بعدي و أ ن ن ي ما تركت ص و ر ة إ ل ا وذكرتها في هذا الكتاب قال فجاءني ع ر ا ب ي ا ن يتلاحيان في عقد من العقود فعرضاه علي فلم أ ج د له حلا في كل ما ذكرته وكل ما تصورته من العقود فهذه نصادف في عليها والله أمور من ونحن الصور يصطرح كثيرا التي الناس حالة الاستفتاء أ ت ع ج ب كيف صاغها هذا الرجل في بعض الحالات تعرض علي صور أ ت ع ج ب ن ي كيف استطاع خياله أ ن يصوغها ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة الغضب قد تخرج من فمه كلمات ما يقولها في ح ا ل ة الرضا ولا يعرف كيف خرجت وفي كثير من الحالات في ح ا ل ة فقدان الشعور أ و عدم ا ل س ي ط ر ة على ا ل أ ع ص ا ب ا ل إ ن س ا ن يقول كلاما ل ا يعرف كيف قاله ولا بد أ ن يكون له حكم في الشرع فلا تقولوا نحن اليوم ما نعرف معنى هذه ا ل ك ل م ة هل تستعمل لمعنيين او لا تستعمل لمعني ن ع م س ي ت غ ي ن حكم الشرع لا شك في هذا ولذلك نحن نقول نحن نحاسب الرجل على ظاهر الفاظه فاذا قال نويت غير ذلك قلنا في بعض الحالات نعمل بنيته وفي بعض الحالات نقول نيتك في الظاهر ما تقبل نيتك ما تقبل لكننا ندينك أ ي نترك ا ل أ م ر إ ل ى دينك وقد تكلمنا على هذا في الدرس الماضي في عدد من الصور التي ذكرناها ا ل ك ل م ة هكذا تدل في ل غ ة العرب فنحن نحملها على م د و ل ه ا العربي ب ا ل ن س ب ة للعارف ب ل غ ة العرب ف إ ذ ا قال أ ن ا والله ما أ ع ر ف هذا و أ ر د ت بقول الثاني كذا نقول له ندينك نسل أ م ر ك إ ل ى الله أ م ر الفروج و ا ل أ ب ض ا ع والزواج أ م ر خطير ما يتساهد لابد ت به أن ك وكلكم ن ه ضوادة و شديدة ل ل ذ احتاط ا ع ل م ا ء في ذ ر الصور الصور صور ذكرها هذه هذه الفقهاء بها لا تظنوا عابثة ليضيعوا أوقات الناس أن ن إ ا ذكرها لكثرة, على لكثرة على تعرفون د ا ا و ل ه ل الألسنة ى ك ث ة تداولها ت الألسنة وكلكم على ع ر ق ص ة ا ل م ر أ ة التي ركبت ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم ونجت بها فقالت لها إذا وصلت إلى المدينة اذا ل م د ي ن ن ة وصلت إ ل ى ا ل م د ي ن ة لتذبحنها مع أ ن ه ا لا تملكها, ما تملكها فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال بئس ما جزيتها ي بي ه قال لها لا نذر فيما أ و لا ل بأمواله أولا الناقة آ خ ر ينذر ي ن ن ج تملك ه ا بدلا ن أن تنذر ل بدلا لله ه تطعمها أن أن أن تنذر ت ر ونذرة م ه الله تذبحها ا أن هذه ا ل م ر أ ة لو كانت يعني في غير ح ا ل ة الخوف والهلع ما ك ا ن ت ت ن ظ ر م ث ل هذا النذر ما تنظر مثل ا تنظر م هذا و إ ن النذر إ س ا حالة الخوف يقول اللهم أنا ربك وأنت عبدي والله تعالى لا ن وأنت من في يقول عبدي يغضب ه ربك ه لأنه قالها الكلمة ولا حينما العبد ما قالها ا ل ك تسقط بقصد ف وكذلك ل قالها بقصد التعالي على الله وإنما من شدة الفرح اختلط عليه الحق بالباطل فسبق إلى ما لا يريده في حالة الرضا وفي حالة الحل والبحبوحة ا وإنما جسانه ما بقصد فسبق شدة يريده في وفي من ف صور الطلاق نحن نعجد هذه الصور لا شك أن كثيرا منكم الآن يمكن أن تعمل هذه بها هذه الصور لا كثيرا الصور يقول شك إيش ما يمكن أن تقع لا تقع ويقع أ ك ث ر من هذا في كل زمان وفي كل مكان سواء كان ا ل إ ن س ا ن عارفا ب ل غ ة العرب او لم يكن عارفا بلغه العرب د وهو ف أنه ل ل ت ر ي قد يقول وقد يقول وهو عارف وقد أنت طالق ويغريد يقول الترتيب وهو يدري وهو مثل طالق وطالق بذلك هذا عارف لا الوا يقع أنت تفيد الترتيب قد يقع مثل هذا وقد لا يقع. فنحن نضع القواعد ونضع القوانين إ ذ ا وقعت ا ل ص و ر ة فالقانون موجود عندنا و إ ذ ا لم تقع فلا يضيرنا أ ن نعرف حكم هذه ا ل ص و ر ة فيما لو وقعت وهذا ليس من الفقه الفرضي لا هذا من الفقه الذي يقع كثيرا ويقع ق ع ك ث ر ا و ي في كل زمان وفي كل مكان و أ م ا الفقه الفرضي فشيء آ خ ر أ ش ي ا ء لا يمكن أ ن تقع في ا ل أ م و ر ا ل ع ا د ي ة ومع ذلك خاض بها فقهاؤنا وهذا ليس كما يقول السفل الجهل الحاقدون على ا ل ش ر ي ع ة الحاقدون على كتب الفقه ا ل إ س ل ا م ي من ترف الفقهاء ورادوا ا أن يضيع الوقت لا و ق ت ل من مفاخر ديننا العظيم ديننا لم يضع الحلول لما وقع بل وضع الحلول لما, لما لا يقع على احتمال فرض وقوعه عقلا مع أ ن ه في ا ل ع ا د ة لا يقع ومع ذلك وضعوا له حلا وضعوا له حكما لان هذا الدين لابد ان يوجد فيه حكم لكل شيء فلو افترضنا ان هذا الامر وقع افتراض أنه وقع خارق العاده ووقع ماذا يكون حكمه أ ر ج ل م خ ت ل ف ة عن أ ر ج ل الادميين كلكم الان يعرفوا هذه الحقائق ن العلميه هذه الطلاب في كليات الطب من الترف و ل ج ل العشرين تعالى ما من م س أ ل ة تقع أ و يمكن للعقل أ ن يتصورها إ ل ا ولا حكم شرع الله اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام في ك ت ب ه ا ل ج م ع دينا ا ا ئ م و ف شرحه لصحيح ي مستم ب ه ويذكر ل ل ط ا ب أ ن لا يتذمر والا ي ت أ ف ف من ك ث ر ة تكرار بعض المسائل يقول هذا من ضعف ا ل إ ي م ا ن هذا من ن ف ر ة من طلب العلم هذا من عدم صفاء القلب لا كثرة التكرار فيه الصور في الإنسان لا الصور الطلاق الشق الإسلامي مباحث مباحث جافة قانون الناس كثرة كثرة ترتق فأرجو تتذمر يريد فيه في هذه وهذه شؤون ذن أن من أن ينظم نعم فلو قال الرجل لزوجته انت طالق طلقه في طلقه بحرف في في وهذا الكلمه ح ر ف أو هذه ا ل تستعمل لمعنيين اما ان لا تستعمل بمعنى مع بمعنى المعيه قال الله تعالى قال ادخلوا في أ م م قد خلت من قبلكم اي مع امم فاذا قال الرجل لزوجته انت طالق طلقه في طلقه و أ ر ا د ب ذ ل ك ا ل م ع ي ة ف إ ن ه يقع عليها ط ل ق ة ك ا ل ص و ر ة ا ل ت ا ب ق ة و أ م ا إ ذ ا أ ر ا د بقوله في طلقه أ اراد ا أن يوقع الظرفيه م ه ا الغرف من طلاق من واحد ضرب واحد رساله واحد ا ل ن ت ي ج ة واحد قال انت طالق ط ل ق ة في ط ل ق ة أ و لم يرد شيئا لا أ ر ا د الظرف ولا أ ر ا د الحساب و إ ن م ا أ ط ل ق قال ف إ ن ه في هذه الصور ا ل ث ل ا ث ة إ ذ ا أ ر ا د الظرف أ و أ ر ا د الحساب أ و أ ط ل ق ف إ ن ه ا لا يقع عليها إ ل ا ط ل ق ة واحده ة حينما وأراد مظروفة الظرفية طلقة يعني بظرف ا هذه و الطلاق لقى ل ع صوره ا ل ل ن ب ي ف فلا ي يقع ي ة ل ع الصوره إ ا ط ل ق الثانيه و ر ة السورة بحرف فيه ان يقول لها أ ن ت طالق نصف طلقتين في نصف ط ل ق ة ليس ط ل ق ة في ط ل ق ة أ ن يقول أ ن ت طالق نصف طلقتين في نصف ط ل ق ة قال فخلق كل الأحوال يعني لم يريد نصف طلقة, من كل طلقة لأنها يعني نصف يريد طلقة ر ى ن ت ك م عنها الآن ا طالق قال ل طلقة في نصف طلقة قال فطلقة أنت نصف نصف في بكل حال سواء ن ر ا د المعيه ة لأن ل نصف ط طلقة طلقة طلقة. او الضرب أ و الحساب أ و لم يرد ي شيئا ق ا لان لأن ل ل لا ل ط ا ق ة يتجزأ أ ا ل ط ل ا ق ة لا ي ت ج ز أ وبناء على ذلك ف إ ن ه يقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة قال و قال لها و قال ل ص و ر ة ث ا ل ث ة في حرف ف ي قال ا ن في طالق ط ل ق ة في طلقتين ف إ ذ ا قصد ا ل م ع ي ة يقع عليها ث ل ا ث و إ ذ ا قصد ا ل ظ ر ف طلقه في طلقتين فانها ط ل ق ة و ا ح د ة ل أ ن المظروف ط ل ق ة والظرف طلقتان أ و قصد حسابا ق اذا ل فيقع إ كان يعرف الحساب فيقع عليها طلقتان واما اذا جهل الحساب لا يعرف واحد ضرب اثنين ليش يساوي قال فاذا قصد معناه وقصد معناه عند اهله فيقع ط ل ق ة و ا ح د ة لماذا ي ش ع ن ه قفد ع قال لان ما لا يعلم لا تصح ارادته ه هذا اهل قال أنت طالق طلقة في طلقتين انت ايش مترتب على هذا عند أهل الحساب عند فانت ملزنة مترتب في ب ما يقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة ل أ ن ما لا يعلمه لا تصح ارادته فيقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة وكذلك إ ذ ا لم ينوي شيئا هذه هي الصوره, من صور تعدل الصورة السابعه ا الطلاق ل تعدل ة الصورة صور ة طلقة كاملة. أن كأن يبعض يقول لفظ الطلاق لزوجتي أنا مر م ع ن ا ف ي المرة في ا ل د ر و س ا ل س ا ب ق ة إذا قال ي د ك ط ا ل ق ق أو ا ل رجدك ط ا ل ق أ و قال, قال شعرك ط ان ل ل ق و ت ك م ا على ي ك ا المسألة م تلك ص و ر ة ه ن ا ليس ت ب ع ي د ل ل م ط ل ق أن ق و ل شعرك أو ي د ك وإنما ت ب ع ي ل ل ل ط ا ق لللفظ ي ق طلقة ع عليها و ا قال ح د ة ل أ ن ا ل ل لا ط ا ق ي تبريد ع ق ق ع بعضه ك ي ل ل ه ط ل ق لا ي ت ب ع ه وقد حكى الامام بن المنذر ا ل إ ج م ا ع على هذا الحكم في هذه ا ل م س أ ل ة أ ي أ ن الطلاق غير قابل ل ل ت ب ع ي د التبعيد واحدة واحد يريد أو أنت لأن أن أنت أراد سورة السورة يقعوا مجموعة وما قال طالق طلقة قال يقعوا عليها طلقة طلقة قالا طالق طلقة لها التابعة عليها إلا أن كل هذه في نصفي نصفين نصف نصف من طلقة أنت نصفي طلقة وما أراد مجموعا نصفين و إ ن م ا أ ر ا د نصفا من كل طلقتين قال ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقع عليها طلقتان ل أ ن ه هكذا قفز فقد أ و ق ع ت عليك طلقتين من كل طلقتين نصفا فالطلاق لا يتبعض النصف ا ل أ و ل تقع به ط ل ق ة ونصف الثاني تقع به طلقه ة أما لو قال لو ل ا طالق قال طالق أنت أنت نصف طلقتين نصفين نصف طلقتين طلقة مش قال يقع به ط ل ق ة ل أ ن ذلك نصفهما ولو قال لها أ ن ت طالق ثلاثه ة طلقة أو نصف طلقة وثلثة أنصار أو أ نصف طلقتان ن قال يقعوا طلقة ليش قال ل لي م انصاف قال ثلاثة أ ا الأولان بهما ن يختبر طلقه ة والنصف الثاني لا فتسم يتجدأ ب طلقة ق ف ي ع او عليها طلقتان ل قال و أ نصف ت طالق ن ط ل ق ة وثلث ط ل ق ة كرر ك ل م ة ط ل ق ة ا ن ت ط ا ل ق نصف ط ل ق ة وقع فيها ط ل ق ة وثلث ط ل ق ة وقع فيها ط ل ق ة أ خ ر ى ل أ ن الطلاق لا يتبعض نعم ولو قال لها ص و ر ة أ خ ر ى ا ن ت ط ا ل ق نصف ط ل ق ة وثلث ط ل ق ة قال انتقالق ط ا لن وثلثة طلقة لن يكرر ا ط نصف طلقة وثلث ط ل ق ة قال تطالقل أن ن ص فانه وثلثة في يقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة ل أ ن ا ل م ج م و ع ة اقل من واحد وبناء على ذلك يتم إ ل ى الواحد هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا م ن ة من صور التعدد ا ل ص و ر ة ا ل ت ا س ع ة والاخيره أ أن خ ي يوجد ر ة عنده عدد من عدد ل ن عنده أربع نسوة ا ء أربع د ل إلى ل ا ب ت وجد ا ل أ ب ع مجتمعات فقال ل ن عليكن بينكن أو طلقتين عليكن أوقعت أو ثلاثة أو أو أو أربعا أوقعت طلقة طلقة ثلاثا أ و أ و ق ع ت عليكن طلقتين او أوقعت ثلاثا أ و أ ر ب ع ا أ و اوقعت بينكن ا قال وقع على كل منهن في كل هذه الصور طلقه ة واحدة ل أ ن ل واحده وزع ل على كل أ ر ب ع و ا ة م ن ن فإنه فيلحق فتتموا وإذا يلعقها واحدتين قال كل طلقة والطلاق ربع واحدة واحدة لا يتجزأ الى طلقة ولو قال اوقعت عليكن طلقتين يلعق كل واحده نصف طلقه والطلاق لا يتجزا فيقع علي, علي, على كل و ا ح د ة منهن ط ل ق ة اما لو قال اوقعت عليكن اربعا ف ي ل ح ق كل و ا ح د ة الطلقه ويقع ولا يزيد على ذلك قال فان قصد توزيع كل فلقه عليهن وقع في سنتين سنتان قال يقعُدِ النهُ واحدة يقع على كل واحدة يقع عليها طلقتان وفي ثلاثه يقع عليهن ثلاثا وفي أ ر ب ع يقع عليهن ثلاثا ل أ ن الطلاق لا يزيد عن الثلاث ف إ ن قال أ ر د ت بينكن بعضكن قال ل و ق ع ت بينكن قلنا له إ ذ ن يلزم كل وعده طلقه قال لا انا أ ما أ ر د ت بينكن ا جميع و إ ن م ا أ ر د ت بعضكن قال لم يقبل ظاهرا ظاهرا ما نقبله في الاصل أ ولكنه يدين يترك إ ل ى دينه نقول لو إ ن كنت أ ر د ت هذا ما م ر ك إ ل ى الله تعالى عين التي أ ر د ت ايقاع الطلاق عليها فتتعين في ظاهر الشرع نقول هذا ما يقبل إ ن أ ص ر على هذا نقول ن ف ل ك إ ل ى دينك ويجب عليه أ ن يعين ا ل م ر أ ة التي أ ر ا د ايقاع الطلاق عليها هذه ذكرناها الصورة الثانية التي、ذكرناها. وأما الصورة التاسعة والأخيرة صورة التشريك في الطلاق ما لو قال لو رجلا صورة في لأسفر إ ح د ى زوجتي قالها هي ط ا ل ق ط ل ق ا ثم قال ل ل أ خ ر ى أ ش ر ك ت ك معها أ و أ ن ت مثلها أ و أ ن ت كهي قال ف إ ن نوى بذلك طلاقا وقع الطلاق لانه ط ا ر من قبيل الكنايه ولا بد له من ن ي ة و إ ل ا إ ذ ا لم ينو ف إ ن ه لا يقع عليها شيء وكذلك لو قال رجل آ خ ر ل ا م ر أ ت ه رجل طلق ا م ر أ ت ه فسمعه رجل آ خ ر قال لزوجته أ ن ت كمثل تلك ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا نوى بذلك الطلاق يقع الطلاق عليها ل أ ن ه ك ا ل ك ن ا ي ة أ و هو ك ن ا ي ة و إ ذ ا لم ينوي الطلاق ف إ ن ه لا يقع عليها شيء الفصل الجديد الذي معنا أ ي ض ا له ع ل ا ق ة بالفصل السابق ل أ ن ه متعلق بالعدد وهو في الكلام على الاستثناء إ ذ ا أ و ق ع الرجل طلاقا على زوجته أ و ق ع عليها عددا من الطلاق و أ ر ا د أ ن يستثني منه فهل يصح استثناؤه أ و لا يصح وما هي ضوابط ص ح ة الاستثناء فيما لو أ ر ا د أ ن يستثني من التطبيقات التي أ و ق ع على زوجته إن مما هو معروف لدينا جميعا أن الاستثناء كان الأيمان النذور من من القرآن والسنة مما معروف جميعا استعماله أم أم أم الأمور وكلام العرب وهو من الأمور سواء الطلاق العرب هو وقوعه يجوز وهو غير في في في في في ذلك ذلك البديهية التي لا تحتاج إلى تدليل والاستثناء و إ خ ر ا ج بعض الكلام ب ل ف ظ ة إ ل ا أ و إ ح د ى اخواتها كان ك يقول ا ل إ ن س ا ن علي ع ش ر ة إ ل ا ث ل ا ث ة ف إ ن ه حينما أ ق ر ب ا ل ع ش ر ة لزمته ا ل ع ش ر ة فلما قال إ ل ا ث ل ا ث ة أ خ ر ج ث ل ا ث ة مما لزم ت فالاستثناء وإخراجوا بعض الكلام ب ن ظ ه إ ل ا أ و إ ح د ى أ خ و ا ت ه ا وللاستثناء شروط حتى يصح هناك شروط ع ا م ة في الاستثناء بشكل عام وهناك شروط خ ا ص ة في بعض الفاظ الاستثناء ك ك ل م ة غير ولا أ ر ي د أ ن أ س ت ط ر د فيها لأنها من المباحث الأصولية المتشعبة ولكننا من نقتصر على ما أ و ر د ه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في هذه ا ل م س أ ل ة مما يتعلق بالطلق فذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله الشرط ا ل أ و ل وهو من الشروط المتفق عليها بالاستثناء حتى يصح الاخراج به أ ن يكون الاستثناء متصلا ولا نريد ب الاتصال النحوي ا ا ا ت ص ل ل لأن علماء النحوي يقسمون الاستثناء إلى استثناء متصل يقسمون استثناء واستثناء منقطع ويريدون بالاستثناء المتصل ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه كقولنا قام القوم الا زيدا وقد اختلف العلماء فيه ان يسمى استثناء حقيقه او لا يسمى استثناء حقيقه وانما هو استثناء مجازي وحملوا عليه قول الله تعالى فلا إبليس ك ا نريد من الجن فاستثنى ا ل آ ن نحن بقولنا شرط الاستثناء أ ن يكون متصلا الاتصال س ث ن ا ا ا ء ل ت النحوي وإنما نريد به أن يكون نريد أن المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة به عقب بحيث لا يتخلل بينهما فاضل كان يقول الانسان علي ع ش ر ة إ ل ا ث ل ا ث ة م ب ا ش ر ة أ م ا لو قال أ م ا م القاضي وقد ادعي عليه بدين أ و مبلغ من المال فجاء واقر فقال علي ع ش ر ة وبعد ذلك تكلم مع زميل له أ و تكلم مع المحامي أ و تكلم مع القاضي بكلام أ ج ن ب ي وبعد وقل ولدي بالعشرة عشر دقائق يطرح أقررت قاله إلا ثلاثة لا ما مت أنت أقررت وشرط الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه ك ا ل إ ي ج ا ب والقبول في, المبايعات في العقود كالايجاب ت ا ما ل ب ن المستثنى والمستثنى منه أبلغ من الاتصال بين الاتصال أبلغ ل إ والقبول قال الفقاء الاتصال ما بين المستثنى بين ويغتفر ا الاتصال ل أولى وأبلغ م منه من س ت ث ن ى ف الإيجاب والقبول ي و في ا ل إ ي ج ا ب والقبول من الفصل ما لا يغتفر ما بين المستثنى والمستثنى منه فيصلط في سفيا يكون متصلا منه. عليه أيوب حينما يضرب متصلا المستثنى بالمستثنى وستدل بقول الله أن أن منه نذر تعالى مرأته مئة ضربة قصة فقال الله تعالى له فخذ بيدك ضغطا ف ض ر ب به ولا تحنف يعني ولو ا ا ا ض ر ب بها كان يجوز الاستثناء بعد زمن طويل لما قال الله ل أ ي و ب عليه السلام فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنف و ل ا قال له استثني قل س أ ض ر ب ه ا م ئ ة إ ل ا ستعا وتسعين فيضربها و ا ح د ة لكن الله ما قال له هذا و إ ن م ا أ ر ش د ه الى ح ي ل ة يستطيع بواسطتها أ ن يتحلل من اليمين وهذا مستند القائلين بالحيل الشرعيه ة ي نسميها يستطيع نحن ولكن للإنسان بواسطتها مخارج جعلها الله كذا تعالى للإنسان أن ي ت ح ليس ل ل من ا م ا والنجور ن ل ي هروبا من ا ل ت ك ل ي ف وليس احتيالا على الله ولكن الله الذي الزمني النذره جعل لي طريقه اتحلل به و ا س ط ا اليمين سميناها حيلا أنها من ولذلك سمينا شرعية أي أنها مخارج ذكرها الشارع و أ ق ر ه ا من أ ج ل ان يستطيع ا ل إ ن س ا ن الخروج من بعض ما أ ل ز م به نفسه مما لا ط ا ق ة له على الوفاء به نعم وأما التي ليست شرعية الأخرى التي يعملها الناس من أجل التحلل من مثلاً أو من كأن نهاية بتاعتين عنه شرعية يعملها وأما مثلا مالي ماله أو يقول لزوجتي قبل نهاية الحول يقول لزوجتي وابتك حولا أخرى أجل الحياة التي الحياة التي التحلل الزكاة الصلاة يهبها الزكاة ليست قبل كذلك حتى تسقط تستبدئ هذه جديدا من ا ل ي وقبل م و ن ه ا ي ة الحول بساعتين او بيوم تقول ا ل ز و ج ة لزوجها وهبت كمالي فيخرج الرجل و ا ل م ر أ ة من ا ل ز ك ا ة ويعملان هذه ح ي ل ة لو قال هذا انا كقاضي ما ا ج ب على ا ل م ر أ ة ان تدفع ز ك ا ة لانها ا د ا ت حولا جديدا ولكن الله لا يحتال عليه بمثل هذا هناك فرق بين رجل يحتال حيلة شرعها له بين يحتال الشارع فرق رجل حيلة ر ح م ه به وتخفيفا عليه وبين أ م ر يفرضه ا ل إ ن س ا ن من اجل التخلص من التكاليف من والفرار منها هذه م ع ص ي ة وحرام ويعاقب عليها عقاب تارك ا ل ز ك ا ة ف يوم ي القيامه ة يعاقب ع ل وما يروى عن أ ب ي يوسف رحمه الله تعالى أ ن ه كان يفعل مثل, مثل هذا هذا من الاكاذيب على أبي, من الأكاذيب على أبي يوسف أو يوسف على أ ش ب ا ه من فقهاء المسلمين رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن ما يعملون مثل هذا ما تعمل يعمله أبو يوسف أو أمثال أبي يوسف من كبار هذه الأمة رحمهم الله تعالى عنهم نعم هذا فانتقى هذا علاوة كبار فقهاء الله تعالى فالاستثناء شرطه الاتصال يوسف أبي يوسف ورضي عن أبو أو أن هذه شرطه قال ولا يضر سكته تنفس أ و كان ا ل إ ن س ا ن عييا قال علي ع ش ر ة وتلكا بالكلام ما استطاع المسجدين يريد ا خ ر ا ج ة ا ما استطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال هذا لا يضر أ و تنفس قال علي ع ش ر ة سكت بعد أ ن اخذ نفسا قال إ ل ا ث ل ا ث ة يقبل هذا لا خلاف بين العلماء في قبوله نعم وكذلك لو قال لزوجته إنها ي قال ب ل ل منه ه ويقع ي ع ط ق الامام ف ن ث ة قال النووي زيادة على, الإمام ذكر شرفاً آخر زياده على الرافع ليس م خ ا ل ف ة للرافع يعلم هذا ولكنه ما ذكر أراد إمام ا ل ن ويشترط و أن المنهاجة يتمم زيادة في ي العمى المحرر فقال و أ ن ينوي الاستثناء قبل ق ر ا غ ا ي م ي ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي س ت ث ن ى ليس فقط أ ن يكون الاستثناء متصلا ب ا ل م س ت ث ن ى منه بل هناك شرط آ خ ر وهو أ ن ينوي ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يريد إ ق ا ع الاستثناء قبل أن ي خ ر يريد من اليمين التي يريد أن التي ي ق س م ه ا ف إ ذ الاستثناء فرغ من ا إ ق ر ر فرغ أو ولم ينوي من اليمين من اليمين ا ا ل و ب ع د ذ ل ك ان س ت ث ى فإنه ما يقسما ب ب ل ل منه نعم ن ا ب ة ل ل ي ي ينوي ن أن ل قبل الفراغ ا ا س ت ث ن ء من اليمين الأطح في ويشترط س و نوى ا كان ء ف ذلك في أول اليمين في في أو نوى اليمين ايضا في التلفظ بالاستثناء ا س م ع نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفي أ ن ينوي بقلبه يقول أن في نويت يصير يقول أقررت بقلبه يقل العشرة لكن نويت بقلبي إلا ثلاثا ما يصير. الشر تعبدنا بالألفاظ أن يقول فإذا لم أن تعبدنا أن فإننا فإذا ما أرد نعتبر أ ن ه يلزمه ما قد تلفظ به نعم هذا شرط ثاني ب ا ل ن س ب ة لليمين قبل أ ن ينتهي منها أ ن ينوي الاستثناء وهناك شرط عام أ ي ض ا في اليمين ا ا س ت ث ن ء ف ا ل ي وغيرها وهو أن ل ا يكون الاستثناء مستغرقا فلو قال علي ع ش ر ة إ ل ا ع ش ر ة قال يلزمه ع ش ر ة ل أ ن الاستثناء المستغرق لا يصح لانه ك أ ن ه يعبث فنحن اذا كان الاستثناء أقل الباقي ا ا ا س ت ث ن ء أقل ل أ ك ث ر من المستثنى منه هذا جائز بالاتفاق وإذا والأصول والفقه وعلي وعلي وأنا إلا إلا إلا إذا إلا هذا كان الباقي أقل من المستثناء منه كأن قال علي عشرة إلا ستة فعلى جماهير علماء اللغة والأصول والفقه هذا الاستثناء صحيح وإذا قال يعني كأن قال فالاتفناء كأن كأن من أقل عليه فعلى عليه عليه وعلي رأي صحيح ستة ستة تثعة عشرة عشر عشر عشر عشرة وباطل فيشترط في الاستثناء الا يكون م ت غ ر ق ا هذه قواعد ع ا م ة في الاستثناء اختصرها هنا ا ل إ م ا م النووي وهناك شروط وضوابط أ خ ر ى تعرف في كتب أ ص و ل الفقه ومناء على ذلك لننتقل إلى الطلاق. لو واحدة ويأتي فكم يلزمه يلزمه فيما المستثناء من لننتقل أنت ثنتين هنا كان الطلاق قال طاجق ثلاثا إلا يلزمه يلزمه الخلاف إذا الباطل على ذلك إلى طلق قال ثلاث أكثر إلا ف إ ن ه يلزمه و ا ح د ة على ر أ ي جماهير علماء الامه أ م م ة ط ل ق ن ع مطلقا ا قال لو أنت ا إلا وواحدة. لم إلا, سنتين. إلا سنتين وواحدة. يعني صار المجموع ثلاثة على ذلك وواحدة صار وبناء صار الطلاق ثنتين ثنتين يعني ونحن مستغرقا قلنا مستغرقا شرط أن فهو ه أ ن ت طالق ثلاثا إ ل ا اثنتين ل ح د ه ن ا كلام مقبول إلى هنا كلام هنا وتلزمه ط ل ق ة و ا ح د ة حينما قال و و ا ح د ة صار المستثنى م س ت غ ر ق ا للمستثنى منه قال فما تم به الاستغراق يلغى ما تم به الاستغراق يلغى ما نلغي الكلمتين معا ل أ ن ه لم يذكرهما معا لو قال أ ن ت طالق ثلاثا إ ل ا ثلاثا يلزمه ثلاثا لكنه قال أ ن ت طالق ثلاثا إ ل ا اثنتين ماشي وواحده هذه ا ل و ا ح د ة التي تم بها الاستغراق تلغى ويلزمه فاستثناه في ا ل أ و ل ويقع عليها طلاق واحد أ و قال لها أ ن ت طالق اثنتين وواحده الا واحدة ا ق أنت ط ل ق اثنتين إلا واحده و قال انت طالق اثنتين و ح ج ا ن ي طالق ثلاثا ة الا واحدة ق فيقع و ح د ة ليش يقع و ا ح د ة قال لو قال لها أ ن ت طالق ثلاثا الا و ا ح د ة يلزمه طلقتان ولكنه قال أ ن ت طالق اثنتين و و ا ح د ة الا و ا ح د ة فصار الاستثناء من ا ل ج م ل ة ا ل ا خ ي ر الاخيرة ا ل ك ل م ة ا ل أ خ ي ر ه واحده انت طارق اثنتين و و ا ح د ة إ ل ا و ا ح د ة فالواحده صارت مستغرقه للواحده انت طارق اثنتين و و ا ح د ة إ ل الا واحدة ا ف و ح د المستثنى صار مستغرقا ل ل مستغرقا واحده المعطوم وبناء على ذلك لغى ل ز ثلاث ثلاثا قال لا ثلاثا. الغينا للشفناء لأنه طرقات إطارق صار مستغرقا câنت كأنه ه للمستثنى منه أ ن ت طالق اثنتين وواحده الا واحده فيلزمه ثلاث ت ي ق ا ت على الاصح عندنا قال والاستثناء من النفي اثبات هذه قاعده في الاستثناء الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فلو قال لها انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا ط ل ق ة قال فيقع عليه طلقتان ل أ ن المستثنى الثاني مستثنى من الاول انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا ط ل ق ة ا ن ا س ت ث ن ى ا ل ث ا ن ي ة من الاولى فيبقى ط ل ق ة استثنيها ل قال او من الثلاث ق ا الا ثلاثا إلا اثنتين فيلزمه طلقتان ل لأن التثنين ن ا ا ت ث ي من الثلاث فبقيت و ا ح د ة استثنيناها من الثلاث فيلزمه في هذه ا ل ح ا ل ة طلقتان او قال ل ه انت طالق خمسا الا ثلاثا فيقع عليه طلقتان او قال انت طالق ثلاثا الا نصف ط ل ق ة فيلزمه ثلاث لانه حينما قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة فأنه قال لها انت طالق طلقتين حينما انت تاتق نصف فانه انت ونصف تاتق والطلاق لا ي ت ج ز أ وبناء على ذلك يلزمه ثلاث تطليقات ولو قال أنت طالق إن شاء الله علق على المشيئة قال أنت طالق إن شاء الله. في الماضي أ ن طلاقه متوقف على م ش ي ئ ة الله ما يقع عليها الطلاق ل أ ن ه لا يعلم مشيئه الله تعالى وان شاء الله فان لا تقلق لكنه لا يعلم الله تعالى شاء او لم يشا وبناء على ذلك فان الطلاقه لا يقع عليها ل ل الأكثر أ و وبعدمها في الثاني ة مشيئة لأنه قال أو إن لم يشأ الله قال لم يقع الطلاق لأن المعلق عليهم مشيئة الله معلوب ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله أو إن مشيئة الله إن عدمها الله هذا الله يقع قال طالق تعالى وحال ما الطلاق يقعا الطلاق أو إذا مشيئة يشأ غير يشأ في مشيئة رغم رغم أراد التبرق سبحانه بذلك في في مستحيل مستحيل وتعالى شاء قال وكما يمنع التعليق بمشيئه الله الطلاق إذا كانت ا ل م ش ي ئ ة ل ل ت ع ل ي ق ق انعقاد ل ي م ع نيه الوضوء و ء كما قال ا ل نويت إ نويت شاء الله أ ن و ا ل ص ل ا ة إ ن شاء الله أ و نويت الصوم إ ن شاء الله ويمنع انعقاد تعليق عزق كما لو قال لعبدي أ ن تحرم ان شاء الله وكذلك اليمين وعلق حلف وعلق ب ا ل م ش ي ئ ة وكذلك النذر نذر وعلق ب ا ل م ش ي ئ ة ف إ ن ه في كل هذه الصور التعليق على ا ل م ش ي ئ ة يلغي المعلق ل أ ن ه لا يعلم المشيئه هل شاء الله تعالى او ل لم يشا ل رجل زوجتي يا طالق إن شاء الله قال وقع في الأطرح ليش قال لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق نظرا زوجتي وقع يا في شاء حالته إن يعلق والحاصل بعدين قال إن شاء, الله وصفها بأنها طالق. ثم قال ان شاء الله قال في هذه ا ل ح ا ل ة يقع الطلاق ل أ ن ه ما علق طلاقها على المشيئه و إ ن م ا وصفها ل أ ن ه ا طالق قال لها يا طالق أ و قال أ ن ت ط ا ل ق إ ل ا أ ن يشاء الله تعالى قال فلا يقع عليها الطلاق في ا ل أ ص ل ح ل أ ن معناه إ ل ا أ ن يشاء الله عدم ت ط ب ي ق ه فلا يقع شيء ل أ ن ا ل م ش ي ئ ة واطلاع لنا عليها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم